اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى كفروا لما انذروا معرضون قل ارئيتم ما تدعون من دون الله ارني ماذا خلقوا من الارض هم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا Thank you. جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افتروا قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تظنون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا هيذ شاهد من دنى اصرى الى عالمثني فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين يهتدون به فسيقون هذا افكم قديم ومن قبله كتاب موسى قالدين فيها قالدين فيها جزاء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 لَمَّا رَمَيْنَا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفّ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفّ إِنَّكُمَا أَتْعَابَانِ لِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتْ وَاُمَّنْ يَسْتَغِيثُ إِلَّا اللَّهُ وَيْلَكَ أَمِنْ وَيْلَكَ أَمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق فَيَ ذاعت بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اقاعاد اذ اندرقوا بالاحظا خَاعَبَ الَّذِي أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا, تعبدوا إلا اللَّهَ إِنِّي أَخَ كنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ماء مكنناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأحئده فما لهم ولا ابصرهم ولا افئدههم من شيء اذ كانوا يجهدون بايات الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَرَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَنَا مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِذْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ قد عل لما بين يدي يهدي الى الحق والى طريق <تصفيق> مستقيم يا قومنا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 والعذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل فاصبر كما صبر اول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا لم يلبثوا الا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 وبر برقاب حتى اذا اذقمتم فشد الوثاق فاما مننا بعد واما فدا the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 قوته من قريتك التي اخرجت قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم اهلكناهم فلا ناصر لهم أفَمَن كان على بينة من ربه كمن زين له ثمن وعمله واتبع وأنظرةٌ من ربهم كمن هو خالدٌ في النار وسقوا وسقوا ماءً حميماً فقطّع أمعاءهم ومنهم من يستمي إليك حتى تُعْدُوكَ فِيهَا الْقِتَالُ وَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُظْهِرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوَّلَ لَهُمْ فَأَوَّلَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقَ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحابكم أولئك قالوا ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يقربون يضربون وجوههم لئن انه متبع ما اسخط الله ذلك بانهم متبع ما اسخط الله وكره رضوانه وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم الله أطغى لهم ولو نشاء لأريناكهم فنعرفتهم يُعْطُونُ أُجُورَهُمْ وَلاَ يَسْأَلُونَ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْقِنُكُمْ تَبْقَلُوا وَيُخْرِجُ أَطْوَانَكُمْ قوم الوني وامتم الفقراء وان تتولوا وان تتولوا يستبد القوما غيركم ثم لا يكونون ثم لا يكون امثالكم بسم الله الرحمن الرحيم فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ضِعْنًا بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ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 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نقث فانما ينقث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما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 وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا أَمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا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 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ بِسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاَ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ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 لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وآثابهم وآثابهم فتحا قريبا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ فعجلن لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرا لم تقدر عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا ولول الادب لو ولول ادب رثم مَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ أَلَمْ تَجِدْ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَضَةٌ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ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 وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِينَ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 ليظهره ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد محمد الرسول الله والذين معه اش عَأْ عَلَى الْكُفَّارِ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهم رُكَّعًا سُجَّدَي يَبْتَغُونَ يَتَغَرَّنَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فآزره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الذلع يعجب الذرع علي يغيظ بهم الكفار ووعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ولله <تصفيق> واتقوا <تصفيق> तमय تَجَادَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ ضَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ فَإِذَا اسْمُ الْفَسَقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَاوُونَ BAHTUKUM BAHTUKUM BAHTUKUM BAHTUKUM AYUHIB DU AHADUKUM EN YAKKUL LAHM ACHIH MIYTAH AYUHIB DU AHADUKUM EN YAKKUL LAHM ACHIH MIYTAH FAKARIMA Lam toamini Inna Allaha yamun 'alaykum an hadaakum an hadaakum lil-eemaani in kuntum saadiqeen Inna Allaha ya'lamu ma fis-samaawaati wal-ardhi wallahu maseer بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَاف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلِ الْعَجَبُ أَمْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ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 فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فوج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من فوج دَصِيرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ وَنِيبًا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا حَصِيدًا والنخل باسقات لها طلع مضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوح واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسول فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من هبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموتى ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة مرحلة كشفنا عنك غطاءات فبصرك اليوم هديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيدا القيا في جهنم القيا في جهنم كل كفار عنيد من d a تَسْمُ <تصموا> لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْعِيدِ مَا يَبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهْلًا تَلَأْتِ وَتَقُولُ وَتَقُولُ وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب هفير وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون اشيروا رحمانا بالغيب وجاء ابي قلب منيد ادخنوها بسلام ذالك ام الخلود لهم ما يشاءون فيها <تصفيق> ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبل شَدٌّ مِنْهُمْ بَطَشًا فَنَقَضُوا فِي الْبِلَادِ فَنَقَضُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مُّحِيطٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمَاءَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَأَنَّ قَدْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ بِحمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَاسْتَمِعْ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 we know what they say and what